وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا كَتَبَ يَمِينُ رَبِّكَ بِمَجنون وَإِنَّ رَشَدَ أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون وَإِن فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ فِي أَيِّكُم مَّذَلُّ إِنَّ رَبَّكُمُ أَعْلَمُ بِالْمُنَافِقِينَ بَلِ الْإِنْسَانُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمُنكَرٍ فَلَا تَظُنَّ كَذَّابِهِ وَالذَّ لَنَعْنِي الْخَيْرَ مُعْتَدِينَ أَوْ تُنْبَذَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَهَجُرَ جَنَّاتِ الْمَرْءِ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَجْعَلُ إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْلُونَّهَا وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ ذٰلِكَ عَلَيْنَا ضَارِبُ مِنْ رَبِّكَ وَمِنَّا إِنْ ثَلَثَ حَتَّى خَمْسٍ فَتَنَا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَلَنَرَوْا مَا قَالُوا إِنَّا لضَالُّون زَنَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالُوا أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَكُنْ لَكُمْ لَوْلا قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا أقبل بعضهم على بعض يتلامون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاضين كذلك العذاب ولا عذاب لآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفلت عن المسلمين كالمجنمين كَيْفَ لكم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 لَهُمْ شُرَكَاءُ فليأتوا إِنْ يَشَأُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِذْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَافِهِ وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةٌ لَّبَسَاهُمْ تُرْهِقُهُمْ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالون يوم يكشف عن ساقهم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة الأبصار ترهقهم دلما وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالون. فَادْعُونِي وَأَنَا أَجِيبُ لَمنْ يَدْعُنِي بِالْحَقِّ فَسَيَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا يَعْلَمُونَ وَأَمَّا لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَكِيدٌ أَتَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَإِنَّ نُغْرِي لا لحكم ربك ولا تكن كصاحب الموت اذ نادى اذ نادى وهو مقضون لولا ان شادك وكن من ربه لنبد بالارا لنبد بال فاجتباه رب فجعله من الصالحين وإن يشاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إله